ثلاثة استمع إلى النص الآتي وقرأه السفر إلى الأردن يذهب أحمد إلى الأردن مع أصدقائه في العطلة الصيفية لأول مرة وهو سعيد للغاية جهز جواز سفره وحصل على تأشيرة الدخول واشترى تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا يفكر في زيارته أن يزور المتاحف والأماكن التاريخية والسياحية مثل البتراء ووادي الروم والبحر الميت وسيتعرف هناك على أصدقاء جدد كي يتعلم ثقافتهم وسيتعلم اللغة العربية جيداً ولذلك يريد أن يتجول في حدائق وشوارع العاصمة عمان لقد حان وقت السفر وذهب أحمد إلى المطار وبدأ ينتظر في صالة الانتظار مع أصدقائه كانت صالة الانتظار مليئة بالمسافرين والمسافرات